ألم تر إن الملائِم بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيل له إذ قالوا لنبيل له بعث لنا ملكا قاتلا في سبيل الله قال هل عسَيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا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 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يكتسعا من المال قال إن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 فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إنكم مؤمنون